هل يجوز استخدام قطرة الأنف أو الأذن أو العين نفرق بين قطرة الأنف من جانب وقطرة العين والأذن من جانب آخر أما قطرة العين والأذن فلا تفطر لأن الإنسان يجعل القطرة في عينه وإذنه حتى لو شعر بطعم في حلقة أو في المعدة لا يضر لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشرب فمن وضع قطرة في عينه أو في أذنه فإنه لا يفطر حتى لو شعر بطعم في حلقة أما قطرة الأنف فينبغي الحذر منها لماذا؟ لأن منفذ الأنف يشترك مع منفذ الفم إلى الجوف الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما في الوضوء يستحب الإنسان إذا تمضمض يستنشق يبالغ في الاستنشاق حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم قال إلا أن تكون صائما لماذا حذره؟ لأن منفذ الأنف يدخل مع منفذ الفم إلى الجوف فيدخل الماء فمن أراد أن يستخدم قطرة الأنف نقول يحذر إذا غلب على ظنه أنه ممكن يدخل تدخل هذه بقايا هذه القطرة إلى إلى الفم إلى الجوف أو إلى الحلقوم فإنه يمتنع. وإذا غلب على ظنهم لا يدخل يفعل. وعلى كل حال الحذر مطلوب في هذا الباب.